اني صحباني اصايل من نعدهم ع الموت نمشي سويه لو ردتهم هم اخواني ليا انش قد حبهم هم اخواني ليا انش قد عليهم انخوه بيهم ما يتركوني كلهم خوتي يا معزوتي من صاحفوني أصدقائي اخواني بعهد ربنا, ربنا على الحلوه وعلى المره تصاحبنا ما تلاقي قلب اوفى من قلبنا ما تلاقي قلب اوفى من قلبنا بالشده اخوين ما يهمنا عدوان رمز الصداقه نبقى سويه بس سلمني تنهل احنا الرمز للصداقه وللاخوه بالشدايد بينا عزة و نخوه نخوة صار بها صداقة الدنيا حلوة نصار بها صداقة الدنيا حلوة من صاحبتهم لا ما عبتهم صار مش نادي احنا البعض تلقى نشوكه وجه الأعادية وجه الاعادية عفيا عليهم بالشدة اخوان رمز الصداغي رمز الصداغي بالشدة اخوان عفيا عليهم عفيا عليهم بالشدة اخوان رمز الصداغي رمز الصداغة بالشد أخوان عفيا عليهم